سبع استمع إلى الجمل واعدها ما هو اليوم؟ اليوم هو يوم الإثنين اليوم هو يوم الثلاثاء اليوم هو يوم الأربعاء اليوم هو يوم الخميس اليوم هو يوم الجمعة اليوم هو يوم السبت اليوم هو يوم الأحط